وَإِنَّا ظَنَنَّا أَلَن تَقُولَ لِلْإِنسِ وَالْجِنَّ عَلَى اللَّهِ كَذِبَ وَإِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنَّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَإِنَّهُمْ وَلَنُو كَمَا ظَنَنْتُمْ أَلَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَإِنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَإِنَّا كُنَّا نَقُودُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِالسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعْ لَا نَيْجِدَ لَهُ شِهَابَ الرَّصَدَ وَإِنَّا لَا نَدْرِي أَشَرُّ نُرِيدَ بِمَنْ فِي لَرْضِ أَمَرَدَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا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 قل إني لن يجيرني من الله أحد ولنجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا فَإِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ ضَعُفَ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا قُلْ نَذِرِ اقْرِيبٌ مَّا تَعِدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا عَلِيمٌ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا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 فَعَصَى ثِرْعَونُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةَ فَمَنْ شَاءً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 عَلِمَ أَلَّنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَقُرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنَّ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا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 ما وَلَا ولا يُرتاب الذين أُوتوا الكتاب والمُؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض.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 وما هي إلا ذكرى للبشر كاللا والقمر والليل إذا دبر والصبح إذا أثفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر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 كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل مرء منهم أن يوتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فَمَن شَاءَ ذَكَرَ وَمَا تَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَوْضِيرَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَا أُقْسِمُ بِأَيْمَانِي لَا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 فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصير ولولقى معاذير لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه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 ثم كان علقة فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر ولنثا أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم هل تاعل الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة نمشاج نبتديه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا إن البرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا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 وحلوا أسابر من فضة وثقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا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 إلى قدر معلوم فقد دورنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا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 ينطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشعر كالقص كأنه جمالات صف ويل يومئذ للمكذبين